Allahu la ilahe illa hu ve lehul esmaul husna ve hel اِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتِلُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى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 İN Nİ AN ALLAH LAA İLAH İLLA AN FƏBBDİNİ VƏ AQİMİ SALLATƏ DİZKRI İN فَدَعَ يَنْصُرُ دَنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَّى وَمَاتَ كَبِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ صَايَا أَتَوَكَّأُ أكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى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 إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ لِيَأْخُذْهُ عَدُولِي وَعَدُولَهِ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أدلكم عَلَى مَن يكفله. فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أم كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبفت سنين في أهل مدينة ثم جئ تعالى قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. أنت وأخوك بآياتي ولا في ذكري يَقُولُ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْطُرَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى Qada na tafaf, inni ma'kum a esmaw ara. Fa attiyyahu fakul, inna rasul Qadijin Ak ve ayetler Rabbine ve selamü ala manı tabğalı. ve tawla. قَالَ فَمَا رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي آتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ Bî fî ve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 كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لا آيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.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 بناك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكن بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امره بينهم واسر نجوا قالوا إن آذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا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 "Bil alquf, ezehabalı hım ve gıcıyı hım, yuhiyel ilahımın أَنَّهَا hım, anna tesse, نَفْسِهِ fi nefsı hım, kifet İnne kântel âlâ, ve alqma fi yeminîkât alqf ma çângû.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 ألَ أُقَطعََّ أَيدَكُمْ مِنْ خِلَافِي وَلَ أُصَلِّبًا نَّكُم فيِي جُذٍَُّخُلِّْ وَلَ تَعَلَمَُّ أَونَ أَشَددُّ على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا ب ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليهم من السحر والله خير وأبقى إنه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 فأتبعهم في الرعون بجنوده فغشياهم من اليمن ما غشيهم وَأَضَلَّ وأضل في الرعون قومه وما هدى ya bani İsrail, Qad anjeyinakum min adurukum, wa wa'adnakum janb al-tur al-ayman, wa قُلْ مِنَ طيبات مَا رَزَقَنَاكُم وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمَن يُحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وإني فارو لمن تبا وَآمَنَ وعمل صارحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى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 ثم أي حل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالُمَا أَخُلف النَّ مَوعدَكَ بِمَلكِنَ وَلَك نَاحُ مِن أَوزَرًا مِن زينََةِ القَومِ فَقَذَفْ النهَا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 أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَ قَدِقَا لَهُُهَُ مِ قَابِلُ يَا قَوْمَِّ مَا فُتُِم بِه وَإِن رََّكُمُ الرَّح مَانُ فَتَّ بِون وَإِن رََّكُمُ اتْبَعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا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 قال فَذَهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفَهُ وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا İnna ilahe kumur Allahu, Lәzilә ilahe illa Hu. Vәsya kәllә şeyin әlma. Kәzәlik nәqṣ sәlәk وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِلَّةَ الذِّكْرِ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِفْتُمْ إِلَّا عَشْرًا Nâhnu a'lamu بِمَا yakoonoon Iذ yakoonu amfaluhum tariqata In labithtum illa yawma Wyasalunaka aniljibali Fakul yansifu ha rabbi nasfa Fayadharu haka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 يوم إذ لا تفعش فاعتُ إلا من أذن له الرحمن ورضيَ له قولَ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بهِ علمًا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 وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ قُلِ عِلْمًا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 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنزى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى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 من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طنوع الشمس وقبل غروبها وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدينَ düniyali neften onu mu fi ve rızık Rabbek xayır ve abqa "Vadılar, lo la yetti na bi ayetimir Rabbim, ağılam taetti biynetu ma fi فأَهَّْنَهُ بِعَذَابٍِ مِمْ قَابِللَ قَاوا لَقالَاُ رََّّنَ لَلَا أَسَلْتَ إِلَنَ رَسُلَ فَنَتَّ بِعَ آيَاتِِكَ مِنْ قَابِلِأَ نَذِلَّ وَ الكل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى